بالك بالك اسمع بالك من يمسك ظيم بالك اسمع بالك من يمسك ظيم تنهاره ويرك حيله وحتى لو كنت بالصين اندب يا علي وحتى لا كنت في الصين اندب يا علي تخيلك يحط الغيم يم رجليك والحضره علي شيلك ها يحط الغيم يم رجليك علي شيلك ها وبحضرت حيدر محلوله وبحضرت حيدر يا علي على جفوف المحب الشموع عجي يا علي علي على جفوف المحب الشموع عجي حن حيدر ور الطشيه عم اليوم اللي عاهد يكتمل ديننا ديننا وهني على ها ها هني على هني على هني على, هني على, هني على هني من بايع حيدر اي هلا هلا هلا علي ايه يديك خادم الشاعر صفاء الدفائر رميف بالك بالك بالك من يمسك ضم تنهاره يرك حيلك وحتى لو كنت بالصين اندب يا يا اتلوجنه في الصين اندي يا على خيلك يحط الغم يمرجليك والحضره علي شيلك ها محلوله ها محلوله, محلولة يا محلوله وبحضره حيدر اي الفقارك ما يقفر <تصفيق> رقاب يا علي يا علي الفقارك مواقف والرقاب والشوت اسمع اسمعوا سيفك من يسولف يظل يحكي بزوط على سيفك من يسالف يظل يحكي بزاد عم الحوم المنص وسيفك الرادوج هلا هلا الحوم الحوم يقول على المياح الحوم المنص وسيفك الرادوج وما زعل سيفك جمهور ما زعل سيفك, سيفك, جمهور, سيفك جمهور ما زعل سيفك جمهور